قال الذين كفروا ان هذا الا الا افتراه واعانه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا الساطير الاولين اكتتبها فهي لا عليه بكره واصيلا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 وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جناتا 119. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا مقرنين مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم <تصير> لهم فيها ما يشاء أغيلنا أن, أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما دعتهم حتى نسوا الذكر وكانوا قَد كَذَّبُوكُمْ فِيمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِمْ مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ, إلا إنهم لَيَأْكُلُونَ الطعام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 مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه, ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 اغرقناهم اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعدنا للظالمين عذابا أليما وعدا وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا لهم الأمثال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 ومسبت وَجَعَلَ النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأزلنا من السماء ما أوطهرا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه منا خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا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 رزخا وجعل بينهما زرخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً قُلْ مَنْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنَّ شَاءَ وَيَتَّخِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَاً وَقَمَرًا نُّيْرًا وَهُوَ الَّذِي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 وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدِ فيه مهانا إِلَّا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين وجعل الغرفة بما 117. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما